إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سحر نور القرآن للشيخ صالح المغامسي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 وهي من أواخر سور القرآن نزولا، لأن غزوة تبوك المعروفة بجيش العسرة كانت آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضت سنة عليه الصلاة والسلام وسياسته أنه كان يخفي كثيرا أين تكون وجهته إلا ما كان من جيش العسرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح عن وجهته لبعد المشقة وطول السفر وحاجة الناس يومئذ قال الله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار هذه التزكية الإلهية بعد العام التاسع للهجرة تجعل المرء لا يتوقف أبدا في أن الله جل وعلا رضي عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله زكاهم جمعا ولا يحتج أحد بأن التزكيات الوارده في القرآن إنما نزلت فقط في المهاجرين الأولين لان قول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره وكانوا جم من وهذه الايات من اواخر ما نزل ولم ياتي بعدها ما ينسخها البتة سنتحدث اجمالا عن جيش العسره مما فيه من الفوائد في جيش كان بعيدة والسفر طويل جداً ولهذا قال الله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة الناس اختلفوا المؤمنون الصادقون عدوا وأنفقوا في مقدمتهم عثمان حتى ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يقلب دنانيرا اتاه إياها عثمان عونا للجيش فكان يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم آخرون من المنافقين كانوا يثبطون أنفسهم يعتذرون لأنفسهم لا يتعلق تثبيت لهم بغيرهم لكن يتكلمون عن أنفسهم يقولون نحن نخشى من بنات بنين الأصفر أن يفتنون الله جل وعلا قال عنهم ألاف الفتنة سقطوا قالوا منهم من يقول ذل ولا تفتني ألاف الفتنة سقطوا فهذا صحيح أنه لم يتعدى غيره لكنه وضر بنفسه آخرون عياذا بالله لم يكتفي بأنه أراد البقاء لكنه أصبح يسعى في جيش المدينة في طرقاتها في أوريقتها يحث الناس على عدم الذهاب عدم الإنفاق وقالوا لا تنفيروا في الحر والنار جهنم أشد حره آخرون لم يكتفي أن يثني الناس على أن ينفقوا إنما إذا رأى أحدا ينفق سخر منه إذا رأى أحدا منهم ينفق سخر منه وإذا أتى إنسان بشيء كثر قالوا والله ما أنفق إلا رياءه وإذا جاء مسلم صحابي جلي بشيء زهيد قليل هو الذي يملكه قالوا إن الله غني عن, عن صدقه هذا وكلهم حذر القرآن منهم طائفة أخرى كان لهم قصب السبق وإن لم يذهبوا وهؤلاء فقراء ست أو سبع قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يرغبون في الجهاد يرغبون في جيش العسرة لكنهم لا يجدون مالا لا يجدون شيئا يحملون عليه قال الله عنهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزن ألا يجدوا ما ينفقون فهؤلاء كانوا يمثلون النموذج الأطهر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يتيسر له أن يذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام في جيش الأسرة أما في الطريق فقد حصلت في تلك المفاوز أمور كثيرة لكن الوقت يأذن لي أن أبدأ بخاتمتها يقول عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنهما بينما أنا في العسكر أي في الجيش ونحن في تبوك إذ رأيت نارا في ناحية المعسكر فتبعتها فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وإذا بعبد الله ذي البجادين المزني قد مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته وأبو بكر وعمر يحملانه ورسول الله يقول أدليا إلي أخاكما فادلياه وضعه صلى الله عليه وسلم في حفرته وقال اللهم انني امسيت راضيا عنه فارض عنه قال ابن مسعود فقلت يا ليتني كنت صاحب تلك الحفرة والله انني اسلمت قبله بعشر سنين لك ايها المبارك ان تسال نفسك وهذا من حق نفسك عليك كيف نال عبد الله ذو البجادين هذه المنزله نالها بصدق السيره بحسن الطويه لا بد ان يكون في قلوبنا رغبه فيما عند الله لا بد ان يكون في قلوبنا اجلال لله تبارك وتعالى لا بد أن يكون في قلوبنا حياء من الله جل وعلا خير القلوب من يستحي من الله ومن خير الدعاء اللهم إني أسألك الحياء منك والإقبال عليك اللهم إني أسألك الحياء منك والإقبال عليك فإن الإنسان إذا رزق طوية حسنة وسريرة طيبة صادقة اتاه الله جل وعلا من فضله وأغدق عليه من الخيرات مثل هذا الصحابي الجليل هو أصلا هاجر إلى المدينة وأتذر بجاد الكساء الغليظ قسمه قسمين اعتذر وارتدع ودخل به المدينة يرجو أن يعيش فيها لم يكتب له أن يموت في المدينة كتب له أن يموت في أرض نائية عن المدينة لكن الله جل وعلا أكرمه بأن الصديق والفاروق هما الذي أدلاه في القبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل في حفرته تلك عطية وفضل كبير جعلت صحابيا جليلا مثل عبد الله المسعود يتمنى أن يكون صاحبة تلك وهذا فيه دليل على أن الإنسان اذا راى الاخيار يسابقون في الخيرات ينافسون في الطاعات لا يحسدهم لكن يتمنى لنفسه الخير ولان تغبط أهل الخيرات خير لك من أن تغبط أياذا بالله أهل الشرور وإذا كنا لا نستطيع أن ننافس أهل الخير في خيرهم فعلى الأقل ننافس المذنبين في استغفارهم ننافس المذنبين في استغفارهم وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين